بعد الحب بدائي اللي تعامل كل ذاتي استاهلي بعد الحب بدائي اللي تتحنى المداد من غير حساب نبوي ستورب اللي مشي علي بعد الحب بدائي اللي تعمل كل ذات استحاله بعد حب دائي اللي تتيحان من ذت من ير حسابني بوست رب اللي ماشع عالم سقام اكبيلى بو الأم ام في يندي بالو اللي فا يلد دنيا كلها مفتها لو عدي علي بو الأم ام في دعاه الوفات سقام اكبيلى بون دال ام في يهبي بالو اللي فا يلد دنيا كلها مفتوها لرد علي ترخي الهدى ثرها في دم وعيشي أعمل لا تمسال اللي تيبت ألبها فوق الخيال أعمل اللي سالت واللي تعبت واللي ربت Amil salis imi kibar, amil dimsal illi ti bet salbah fuu il khayal, amil dimsal illi saib, walli taib, walli gibor me summa fil abdi az fil yaw fauri kunt min awl hayat muhammad me illi kat tar khair لكي <صفيق> تستلي الفعيدا ملتي لو ها من لكي نم في طامسنا نمشي في اول مراب نمشي سنه عالي لو ها أهلي ألف عيد عام لتواني لك نسيت بس سر ما نمشي في أول الباب بمشي سنة تعالي يرفدني برعش في بعد اللاملتي املي يوم في اللي وصلتني ليه بعد اللاملتي من حنانك من صنحتك الجناتك قل ربنا العلي بعد اللهم ملتي آمني وفي لي وصلت لي لي بعد اللهم ملتي من حنانك من سنحتك الجنة أمي ربنا أمي ثم أمي آخر يوم فأمري خذت من أول الحياة وهم أمي اللي قد ترخرها داخرها في دمي وعامي